117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم 119. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم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 117. كمن لَهُ له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي يعد المتقون 118. فيها أنهار من ماء غير آس 119. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وَأَنْهَا رُم مِنْ خَمْرِ الَّذذَّةِ للِشَّارِبِ وَأَنْهَا رُم مِنْ عَسَلِم مُصََّّ وَلَهُم فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَمَغْفِرَةُم مِضَبِّهِمْ كَمَنْهُو خَالِدُ فِي النَّارِ وَسُقُمَا أَنْ حَمِيمًا فَقَططَّع أَم معاءهُم وَمِنْهُم مَ يَسْتَمع إلَيكَ حتىََّ إذَا خَرَج مِنْ عادك حتىَ إذَا خَرَجُ مِنْ عادِكَ قالوا لَِّذينَ أُوتُ الْعِلمَمَاذاَا قَالَآنِفَا أُولائِكََّذينَ قَبَ اللهَّهُ عَ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَع أَهُوأَهُم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 فإِذَا أُنزِل سُورَةُ مُحكَمَتُ وَذُكِرَ فيِيهَا القتَالُ رَأتَ الذينَ فِي قُلُوبِهِم مَّ رَب رَأتَ الذيذنَ فِي قُلُوبِهِمَّ رَضظرونَ إلَيكَ نَنظرَرَ الْ المَغْشِي عَلَيهِ مِنَ المَوُود فَأَلَا لَهُم طَاعتُ وَقَولُ مَرُوط 111. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم فِي تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى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 وَإ تُؤمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْألْخُم أَمولَكُمْ إ يَسأَلْخُمهَا فَيُحِْكُم تَبَخَلُ وَيُخْرِرج أَضَانَكُم هَا أَتُم هَاُ لائِتُ دَعَوونَ لتافِقُ فيِي سَبيل اللهَّهِ فَمِنكُمْ فَمِنْكُمْ